فاتخذنا سفينه في البحر سربا فلما جاوز قال لفتائهاتنا غدا انا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وما أسانيه إلا الشيطان وما أسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخسف به في البحر عجبا قال ذلك فارتد على آثارهما قصصا فوجد تطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا أحدث لك حتى أحدث لك منه ذكر، فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهل وَأَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَدَرًا قَالَ لَا تُعَاقِبْنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِ مِنْ أَمْرِ عُسْرًا فَأَنْبَأْنِي قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصحبني قد بلى نيستطيع ما أهلك، استطع شئت لتخذت عليه أجر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صلاة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشي فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طضيانا فخشينا خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلابين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صار أستخرجك زو ما رحمة من ودك وما فعلته.